فحي إلى جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم وهل نحن إلا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم نعم نحن سبي العدو والعدو هو الشيطان إن الشيطان لكم عدو هذا الشيطان العدو المبين الذي قال لرب العزة تبارك وتعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ترى هل نكون من المخلصين نسأل الله تبارك وتعالى ذلك سنعيش في هذه الدنيا وسنتركها ثم نعيش في قبورنا حياة أخرى هي حياة البرزخ وسنتركها أيضا ثم نعيش الحياة الأبدية حياة الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار أسأل الله جل وعلا جعلني وإياكم من أهلي الجنة وسيكون حديثي معكم عن حياتي البرزخ فأسأل الله جل وعلا أن يمنى علي وعليكم بحياتي برزخ طيبة مباركة ثم إلى جنات النعيم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم